وقد بدأ بجمعها بجمع الرسائل والفتاوى وتبع منها حتى الآن 12 مجلدة تسعة مجلدات تتعلق في العقيدة وفي الدعوة وفي الموبعات المختلفة ثم المجلد العاشر والحالي عشر والاثاني عشر بدأ فيها بالفق في تجاب الطهارة وإلى نهاية كتاب الجمعة من كتاب الصلاة ومن مؤلفاته الفوائد الجلية في المباحثة الفرضية وكذلك كتابه تحقيق الإضاحة لكثير المساء الحج والعمرة والزيارة على رؤي الكتاب والسنة وهذا كتابه نفع الله به وقد يعني طبع في حياة الملك عبدالله رحمة الله عليه وتوالى طبعاته ولعله قد طبع منه الملايين التي نفع الله تعالى التي نفع الله بها الناس هو كتاب عظيم نفع كثير الفائدة كما يعلم ذلك الخاص والعام ومنها نقد القومية العربية حلو الإسلام والواقع وكان ذلك الزمن الذي حصل فيه آآ آآ حصلت فيه هذه الزكرة وكثر الكلام فيها في الإداعات والصحف فكان منه رحمة الله عليه أن ألف كتابا عظيما نافعا في ذلك وطبع في طبعة, في طبعة الأولى عام 85 وثلاثة أهو ألف وكان بعض طلبة العلم والشباب في كبار العلماء ويقولون عنهم انهم لا يفتحون الواقع وهذا الكتاب الذي كتبه اسمه نقد القومية العربية على رؤى الاسلام والواقع وكان ذلك قبل ان يولد كثير من هؤلاء الذين يقولون عنهم يعرفون الواقع قبل ولادتهم قد ألف ذلك الكتاب وطبع ذلك الكتاب ومن الطي عليه عرف ما فيه من الزق وعرف ما فيه من الزهر على ضوء الكتاب المسنة والواقع وكذلك يعني ألف مؤلفات كثيرة يعني وهي اختصرة منها ثلاث رسالة انفصالات وتحذير من البدع يجتمل على تحذير من أربع البدع وهي بدعة المولد النبوي وبيلة النصف من شعبان وبيلة سر المعراج وكذلك الرد على خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد وقد تبهت هذه الفوائد أو هذه الرسائل يعني مع بعض بعنوان التحرير مجداد وكلها موجودة ضمن تسعة المجلدات الأولى يعني فيما يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالتوحيد والدعوة كل هذه موجودة ضمن هذه الرسائل أو هذه المجلدات التسعة من المجلدات الاثنى عشر التي حتى الآن تمت تباعتها بعد ذلك أصل في الخاص طريق عرف عرفت الشيخ رحمة الله عليه في السنة التي قدم فيها من الخرط لأنه قدم في أول عام 72 وثلاثمئة جئت من بلدي الزلف بعد ما أخذت الشهادة الابتدائية إلى عام 71 وثلاثمئة ودخلت في معهد الرياض العلمين وكان هو بدأ التدريس من تلك السنة ولكنه لم يكن يدرسنا ولكن يدرس الذين قبلنا يعني قبلنا ذات تفواج وكان يدرس الذين قبلنا وما يعني ظهرته بتدريسه إلا في السنة الأخيرة يعني في عام 79 و 300 حيث كان مجرسا لطلاب السنة النهائية طلاب السنة الرابعة ولكنني أول ما ذقيته وأول ما رأيته في عام 70 وكان في ذلك الوقت هؤلاء ابن المشايخ الجباه يقومون بانتاج دروس في مسجد الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله عليه للمغرب والعشاء يعني الشيخ عبد الهادي بن باد الله عليه والشيخ محمد عنيشيات رحمه الله عليه والشيخ عبد الرحمن الله عليه والشيخ عبد الرزاق فيه رحمه الله عليه وكان الاسد عتوبي غير العاد وكان من هؤلاء الذين يتولون التدريس سماحه الشيخ عبد الهادي الله عليه وانت وحده كان يدرس في سوره مريم صحيح الله ثم كان اكتصالي به كثيرا يعني في, في الفسحة الموضوعية. يعني في المسجد وزوره في منزلة ولما جاء عام واحدة ثمانية وتلافي أفو ألف كنت بحمد الله من الذين رشحوا للتدريس في الجانعة في عام في آخر عام وثلاثمئة وثلاثمئة وألف حيث قلب من الشيخ محمد جمهور رحمة الله عليه أم يجعلني في سلك التدريس وأنا أستمر في سلك التدريس فقال أنه يوافق على ذلك ولكنه يريد أن يجرس برجانة عن سريع وقلت أنا على كم الاستعداد وفي عام ثمانئين وثلاثمئة وألف تم تتحل الجامعة الإسلامية وكان ينكر بعض الأشخاص الذين سيتؤلنا لس... لأسده ولما تأخرت عن عام ثمانين وجاء والف في تحوان عام 300... عام ثلاثمائة وكان أنعلف وسمعت أن الشيخ الذي سيتولى إدارتها ويعني القيام على إدارتها نائبا عن رئيسها الشيخة محمد ابراهي الله عليه فرحت فرحا شديدا لما لهذا الرجل العظيم المنزل في نفسه وفي نفس الناس جميعا فصحبته خمسة عشر عام من اول عام واحدة الى نهاية او قرب نهاية عام خمسة وثلاثين وثلاثين وهو مدنصف شهر شوال من ذلك العام حيث كان هو المسؤول في الجامعه في عشر سنوات كان نائبا للرئيس ولكنه هو المباشر للتنفيذ والقائم على ادارتها وتنفيذ اعمالها وبعد ذلك كان رئيسا للجامعه وفي عام 3 وكنت في تلك المده معه في مجلس الجامعه وكان قد عقد الله يعز عليه مجلس الجامعه منذ انشاءها وبعوا في 63 صرت نائبا للرئيس اختارني ورشحني لأن أكون في, ري... في نيابة الرئيسة بعدما كان رئيسا فكان من جيالة الملكة صلى الله عليه أن وافق على نصيحي وتعييني بهذا المنصب فكنت ملازما له يعني في العمل وأتصل به باستمرار وكنت آفي إليه يعني في المنزل قبل التهاب إلى الجامعة ورجس معه قليلا وكان معه الشيخ الرحيم الحي رحمه الله وكان يطرع عليه طعامة بعد صاد الفجر إلى بعد اختفاع الشرس فكان يوم من الأيام قال لي رأيت بارحة هوريا وهو أنني رأيت كأنني فأن هناك بكرة جميلة وأنا أقودها وأنت يعني وقال أولتها بالجامعة الإسلامية وقد تحقق ذلك الحمد لله فكنت معه مجد السنتين ثم قمت بالعمل بعده فإذا بالنيابة أربعة عوام وحصل للجامعة في ذلك خير كثير ولله الحمد فكانت صيلتي بالشيخ رحمة الله عليه وثيقا وبعد اتخالي إلى رئاسة الوحيد العلمية كان صيلته بالجامعة كان يأتي كان عظم في مجلسها كان أستفد وكان يرأس المجيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين إلى غاف لأن الرئيس الأعلى رجالها خادم الحرمين الشريفين وقد أناب سماحة الشيخ في حال غيابه النيابة المطلقة الأوقات التي يأتي إذا يصر له الحمور يكون الشيخ الدين الزماز رحمه الله نائبا عنه فيها فكانت فلتي به وثيقة وقد انتبعت واشتفدت من علمه وفضله صحمة الله عليه بعد ذلك وفاته توفي رحمه الله في كما يعلم الجميع في صبيحة في اليوم السبوة العشرين من شهر المحرم من هذا العام وكما يعلمت قبل طلوع الفجر بدقائق قبل عدن الفجر بدقائق توفي رحمه الله وفاته صلي عليه في المسجد الحرام ودفن في بطرة العدل في بكة المكرمة وشهد جنازته العدد الذي لا يحصيه إلا الله ولا يعلم عدده إلا الله ولا شك أن ذلك لما الشيخ رحمه الله من المسجد العظيمة ومن محمد بالنفوز وأرجو أن يكون ممن قال الله عز وجل فيه إن الذين الصالح عموا الصالحة سيجعلهم رحمن وده وكذلك من الذين جاء في الحديث إن الله تعالى إذا حبه عبده من هذا جبريل فقال أنه يحبه لأنه فأحبه ثم ينادى فيها للسماوات إن الله تعالى يحب لأنه فأحبه فيحبها للسماوات في الأرض وهذه السماوات يوضع له القبول في الأرض أرجو أن يكون من, من هؤلاء رحوة الله عليك و ولما و ولو كنت أقول الشعر لقلت الشعر في رفاء ولكنني نسمه شاعر ولكنني أتمثل بشعر الشعرة أتمثل بشعر الشعرة وعندما كان يوارى لقبره رحمة الله عليه ذكرت بيته هو مطلع القصيدة للشيخ محمد بن عبد الله بن المتوفى 63 و300 وهو ليس من أسرة الشيخ محمد بن العالم المشهور ولكنه يعني من أهل الخارج وليس من رسلة الشيخ الحمد بن عديمين وهذا الشاعر له قصائد وفيها قصيدة رث فيها الشيخ سعد بن عديد وهو شيخ الشيخ عبي جميلات رحمة الله عليه وقد توفل سنة 49 وثلاث نهاه ألف وكان عمر الشيخ لما توفل شيخ سعد بن عديد تسعة عشر عام عمره تسعة عشر عام لأن وفاتيهما إحتى وكان قدر خان وكنت تذكر في البيت الهوتهه القصيده يقول عندما كان يورا ذكرت هذا البيت اهاك البدر واختي نوره في الحفر وينفذ العلم لا عين ولا اثر الهوتهه القصيده اهاك البدر واختي نوره في الحفر وينفذ لا ولا اثر ولما رجعت الى المدينه رجعت إلى المسمى بالعقل الثمين بالشعر الشيخ الحمد بن عديمين والثلاثة عز قصيدة وهي تبلغ ثلاثة وارعين بيتا تختارت منها بعض وهي تطرق على الشيخ تماما تطرق على الشيخ تماما ف يعني أنظر هذه الأبيات أهافذ البجر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم لا علم ولا أثره خبت مصابيك كنا نستضيء بها وطوحت للمغيم الأنتم الزهر واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يغدى بها البشر تخرئ الصالحون المختدى بهم وقام منهم مقام الممتدى خبر فلست تسمع إلا كانت مطنضى ويلحق الفارق الباقي كما قبر هذه قصيدته وهي تسبق على تلمير للشيح عبد العيز بن باز رحمه الله تعالى وأذكر أن الحافظ الحجر رحمه الله ذكر في قبل في ترجمة قيس بن عاصم المنطري أكثميني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني, يعني سيدا في قومة وكان مما وقد رفاه عبده بن طيب في قصيدة منها البيت منها هذا البيت يقول آه يقول آه رحمه الله وما كان قيس يقول فيه رحمه الله يقول في, في يقول عبده آه آه آه ابن الطيب في قسم عاصر رضي الله ورحمه وهو يطبق على شيخ عبدالنباد رحمه الله تعالى يقول يقول ال وما كان قيثه هلفه هالك واحده ولكنه وما كان قيثه هلفه هلف واحده ولكنه بنيان قوم, هلك ولكنه بنيان قوم فكان رحمه الله ليس فقيد اسره وليس فقيد قريه او مدينه وليس فقيد قطر او قليس وليس فقيد يعني جهه واننا هو فقيد العالم الاسلامي رحمه الله عليه وغفر الله له واحد وقد حركه صحمه الله أربعة بنين وستبنات وفيهم أو أحدهم من طلبة العلم وهو ابن أحمد الذي كان ملازما له أصلح الله بنيه وبارك فيهم وغفر بالشيخ ولما جميعا ولا فإنه ترك أو خلف بنينا خلف الألوف من البني في علمه الذين يدعون له وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن عادة من قطع عمله مثلا صدقة الجارية أو علم ينتفعوا بها ولا يصالح يدعونه فأولاده من نسبه النساب وأبنائهم من نسبه وأبنائهم في العلم كلهم يدعون له والمسلمون يدعون له رحمة الله عليه وغفر له وخلفه في عمله ا مفتى للمملكه ورئاسه هيئه كبار العلماء ورئاسه اداره البحوث العلميه والافتاء نائبه في الافتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد انا الشيخ حفظه الله وبارك فيه وجعله خير خلف لخير سلف و و, و, و ذكرت قام بالنقاش سماحه الشيخ رحمه الله عليه في رئاسه البحوث كان القائم برئاسه البحوث الشيخ ابراهيم بن محمد ع... ابن ابراهيم هذا الشيخ والذي تولى بعد الشيخ هو من آل الشيخ وعبد بن محمد آل الشيخ وهو في يعني خطبه النافعه المفيده في في مسجد الجامع الامام تركي وكذلك في عرفات وإننا وإننا نفرح كثيرا إذا رأينا في آل من هم من أهل العلم وأقول إن المحاسن هذه الدولة الحالية عنايتهم بآل الشيح وحرصهم على تمكينهم من الأعمال وذلك أن أصل هذه الولاية الذي حصل النفع فيها على مدى قرنين من الزمان وأفتر إنما كان بالفقاء همامين عظيمين هما لما محمد بن سعود رحمة الله عليه ولما محمد بن عبد الهاب رحمة الله عليه وقيامهما بدعوة لله عز وجل ونصرة دين الله ونحن يسرنا أن تكون يعني أن يكون في آل الشيخ يعني طالبة علم وأن يكون فيهم أهل العلم فإنه يصرنا كثيرا ونحب ذلك كثيرا ونسأل الله عز وجل أن يبارك في حلف الشيخ وأن يزيده توفيقاً وهدى وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ثم بعد ذلك أحتم بأمنيات ومخترحات هي أولاً أن الشيحة الإنباز رحمة الله عليه كان مرجعا للعلماء إذا جاءت المشكلات رجعوا إليه بحلها ومعرفة حكمها وقد ورحل رحمة الله عليه والعلم الذي في صدره ذهب معه ولكن نقي العلم الذي في الأوراق والذي في الرسائل والفتاوى و الذي نتمناه ونرجوه ونقترحه أن يأتني خلفه في إتمام ما بولي من جمع هذه الرسائل والفتاوى وطبعها ونشرها للإستفادة منها وقد مضى منها 12 مجلدا كما أسف وهي تبلغ المجلدات الكثيرة ونسأل الله عز وجل أن كي اشترا جمعها وطبعها وتمكين طلبة العلم منها لان هذا هو العلم الذي بقي بايد الناس هذا الذي سأل... الذي في رسائله وكتاباته والذي تلقاه تلاميذه ومن عرفه وعرفه وعرفه من التلاميذ هذا الذي بقي مع الناس من علميه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ان الله لا يطلب العلم انتجاه أن ينرجعه في قلوب الرجال ولكن اقرى من عندي العلم, بموت العلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفق خلفه للقيام بكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين وأن يعني يحصل تحقيق هذه الأمنية وتحقيق هذا المطلب الذي هو جمع فتاوى وتمكن طلبة العلم منها, منها للإستفادة منها هذه هذه واحدة والثانية وهي وصية لي وللطلبة العلم أموما وهي الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الوسع في تحصيله والعناية في أخذه ونشره وبدله لأن هذا هو السبيل إلى تحصيل العلم وإلى الانتتاع بالعلم كل لسان ينتبع بالعلمه وينفع غيره فأتمنى وأوصي أن يعتني طلبة العلم وأنا من بينهم ومن جملتهم عالي الجد والاجتهاد في ضح العلم فإن العلم لا يحصل بالراحة وإنما يحصل بالمشقة كما ذكرت الفائدة يعني في ذلك آنفك ثم ثالثا فلغني أن بعض الكتاب الذين كتبوا في الصحف بعد وفاة الشيخ اقترح مخترحات منها أن تسمى جامعة باسمه من الجامعات وأن تكون الجامعة الإسلامية التي تحمل اسمه وأنا أقول إن هذا الافتراح أن هذا الذي ذكره ذلك الكاتب هو أبنية وهو مخترح عظيم ونرجو الله عز وجل أن يحققه وذلك أن هذه الجامعة الإسلامية هي عالمية النفع والشيخ رحمة الله عليه عالمي النفع نفعها لا حديد له نفع الجامعة الإسلامية لا حديد له ونفع الشيخ عبدالله رحمة الله عليه لا حدوده ثم أيضا هو الذي تولى يعني إنشاءها وتأسيسها ومكت في ذلك خمسة عشر عاما وهو المتولي لشؤونها والمباشر لأعمالها وإن اسم الجامعة الإسلامية اسم جميل ويزاج جمالا إذا قيل جامعة الشيخ عبدالله بنباس الإسلامية في المدينة و وإني لأرض من المشؤولين في الجامعة وعلى راسنا مع الشيخ صالح بن عبد الله يعقوب يعمل الاختات التي حقق هذه حقق هذه الامنيه هذه بعض المعترض مقترحات الامنيات والمقترحات التي في ذهني وان الله عز وجل ان يغفر لسماحه الشيخ وان يجزيه احسن الجزاء وأن يبارك في علمه وأن يثيبه على ما قدم وعلى ما خصل من من الصدقات الجارية ومن الوصائع النافعة من بعده بالأسان إلى الناس وتحصيل النفع لهم وكون ذلك عاما لداخل المملكة ولفارجها أسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن له الجزاء وأن يوفقنا جميعا لما يضيه وأن يوفقنا جميعا لفحصيل العلم النافع والعمل به إنه سبحانه وتعالى جواد كريم أسأل الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ومتعنا بحياتكم وحياة علمائنا بجزة ونسأل الله أن يتغمد سماحة الشيخ عبد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه في الفردوس حفظكم الله وردت بعض حسلة التي لها في هذا الموضوع وتذري جوانب من حياة الشيخ رحمه الله كما وردت مشاركة من أحد أصحاب الفضيلة في هذا اللقاء المبارك ويبدأ أولا بالأسئلة لعلاقتها بالمحاضرة السائل يقول صديرة الشيخ مما يحير الجميع علم سماحة الوالد مع أنه فقد عينيه وهو صغير فنسأل كيف كان يطلب العلم بعد خطه خطر علما لأن العين عامل حساسي في الطرف لا شك ان الله عز وجل لما قبض واخذ ما اعطى وهو ذلك البشر الذي به كمال النفع او وهو بصيره فكان يعني كما ذكرت جدا في الطلب وملازما للعلماء ويعني يبحث مع طلبة العلم من زملائه والمهم في الأمر كما أثبت هو الجد والاجتهاد وحفظ الوقت والعناية, والعناية به والصبر والمصابرة هذا هو الذي تمكن به تمكن رحمة الله عليه من الوصول إلى ما وصل إليه وأهم شيء في ذلك الأخلاق وصدق النية وقد كانت تلك الأمور نحسبها مجتمع تنفيذ طحمة الله عليه وغفر له حزيزك بالله نرى ان من طريقة الشيخ رحمه الله في التدريد أنه تقرأ عليه الكتب ويعجب عليها تعليقات أفلا ترون أن هذا مما يفيد طالب العلم قراءة الكتب القديمة لا شك العلم المحصل من الكتب القديمة والمناليك يقول في الألفية ما كان صح علما ان ما كان صح علما ان تقدم فالعلم كما جاء عن العلماء المتقدمين وليس عند المتأخرين الا ما جاء عن المتقدمين وما يفتح الله على من يشاء عليه من فهم واستنباط والا فان المتاخرين انما يرجعون الى كتب المتقدمين ولا شك ان الرجوع الى والاستفادة منها ومعرفة ما فيها ومعرفة ذقائقها وحل مشكلاتها وفهم غامضها لا شك أن هذا هو الذي يحصل به التمكن ويحصل به المعرفة في خلاف كان الإنسان بنعزل عن الكتب وليس له صلة بالكتب فإنه لا يعرف مصطلحاتها ولا يعرف يعني مرميها ولا يعرف مقاصبها ولا يعرف يعني ما فيها ولكن عندما يتمرس على قراءتها على مشاعر ويستنهيد يعني منهم ومن جعلقاتهم ومن إضاحاتهم وبيانهم لا شك أنه بذلك يحصل العلم ولهذا فإن الرجوع إلى كتب المتقدمين والاستفادة منها سواء كانت كتب المحدثين أو كتب الفقهة عالمنا هم المهمات في طالب العلم ولا استغل طالب العلم عن كتب الفقه ولا عن كتب الحديث نرجو من فضيلتكم أن تذكروا لنا شيئاً من محفوظات سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله من المتون الذي أذكر الذي أذكره كان يحفظ قلوغ المراس كان يحفظ قلوغ المراس ويعني هذا الذي أذكره كان يحفظه ولا أذكر ولا يحفظ من أي شيء ناشة. هل كان سماحة والدنا ينتسب إلى المذهب الحنبلي وماذا كان رأيه في انتساب الرجل إلى أي مذهب؟ الشيخ دير محمد الله عليه كغيره للعلماء الذين تمكنوا في العلم وبرزوا فيه أول ما يبدأ بصلاب العلم يدرس على مذهب معين ولكنه بعدما يتمكن ومعدما يطلع على يعني أقوال أهل العلم ويتوسع في البحث والتفتيش والسنقيم والرجوع إلى أقوال أهل العلم وأدلتها ومعرفة أوجه الأدلة ومعرفة ما يصح وما لا يصح وما يثبت وما لا وما كان مبريا على تعليل أو قياس وما كان مبريا على نفس فإنه يعني بذلك يصير إلى ما صار عليه الدليل وهذا هو الواجب على كل من وفقه الله عز وجل للعلم الناس بأنه إذا عرف الحق يصير إليه كما قال الإمام الشابع أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها للقول لأحد كائنا مكان فالشفقة الله عليه وسلم أول ما بدأ درس المذهب الحنبلي كغير كلا العلماء المتقدمين الذين يبدأون أولا بدرسة مذاهب ثم يكونون من أهل الاجتهاد ويتمكنون مثل ما يعرف عشان عسان من تيمية ومن قيم كانوا درسوا المذهب الحنبلي ولكن بعد ذلك صاروا يفتون على حسب ما يفترس بالدليل ثم حافظوا الحجر وقبله من كثير وغيرهم من أهل العلم يعني كانوا على مذهب الشافع وكانوا بعد ذلك يعني بعد الطلاع وتمكنهم يبينون ما دل عليه الدليل و هو الراجع في الدليل وقد نقل الحفظ بالحجر في كتابه المتح الباري نقولا كثيرا عن بعض أصباع أصباع أصحاب, أصحاب المداهب التي ينصون فيها على الأخذ بالدليل وإن كان جاء القول مخالفا للمذهب وذلك أن هذا هو الذي فيه تمزيز لوصايا أصحاب المداهب لأنهم أي أصحاب المداهب أربع ربط الله عليه الوصول أنه إذا وجد لهم قول وقد جاء حديث صحيح بخلافه أنه يترك أقوالهم ويصار إلى ما جاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان هو كغيره من طلبة العلم الذين ينشأون على دراسة الفطح على منهل معين ولكنهم بعد ذلك يتمكنون من القلاع على الأقوال في المسألة أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأدلتهم وناري فالدله وما يتشمنها وما لا يتضمن ثم يصير الى قول هذا هو الذي عليه سماحه الشيخ رحمه الله عليه وغفر له احسن الله اليكم كان الشيخ ابن باز رحمه الله انه كلام الجماعات والاحزاب الظاهره في الكراه والتي نقد بها تلك الجماعات وبينا ضلالها ومخالفتها للكتاب والسنه كما ترك له كتابات في نقد الافكار الهدامه الله يرحمه في تلك الأيام في القومية في العربية ووحدة الأديان وغيرها فهل لا ذكرتم شيئا من هذا وقد ذكرتم شيئا من حدودكم الله فهل يمنزيد على هذا نعم الشيح ابن الله رحمة الله عليه له ردود يعني على من يحصل منهم يعني انحراف عن الحق ومجانبه للصواب مثل ما دفرت في نقد القومية العربية على رؤية الإسلام والواقع وكذلك أضردت على من يعني يستهزئ بالقران و... وقد طبع هو في يعني ضمن مجموعه رسائل لشماحه الشيخ اللي اشارت اليها وغيرها كثير يعني وهذه يعني نماذج يعني منها من اعمال سماحته ومن حصل من سماحه رحمه الله عليه وهذا معروف للخاصه والعامه فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وجعلكم دخل للإسلام والمسلمين أسألكم وأدخل جواب إن كانت الجواب فائدة على هذا السؤال كان سماحة الشيخ من بعد رحمه الله عالماً إماماً مجتهلاً على منهج الثلث صالح سلفي العقيلة والمنهج ولكن كان المخالفون للمنهج الثلث يظهرون ثوقيره وتفجيره يعني وافقوا المخارج جميعا كما هو السر في ذلك حفظه الله والله السر في ذلك يعني توفيق الله عز وجل له الله عز وجل وفقه وعنده نيه صادقه وعنده اخلاص وعنده صدق وعنده سلامه قلب وعنده اهتمام بامور المسلمين و يعني بدل النفع لهم عموما وكان هذا ان يعني توقير الجميع له ويعني اختفائهم به ومعرفته من قدره وعلم النزلة الله عليه السائل يقول قضيرة الشيخ جيد الجواب على هذا السؤال الملحن هناك بعض الشباب المكتونين ينسبون كلاما الى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ويحملون اقوالا ليكفروا فيها الحكام يفعلون هذا لعلهم أنه لا يمكن التأكد والتحقق مما أسبوه إليه من كلام الباطل وذلك لوفاة الشيخ محمد بن إبراهيم ومع الأسف قد رأيه من بعض الشباب هداهم الله بعضا شبيها بهذا حيث يقولون إن الشيخ النبات يرى تنفير من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا لضب النظر هل هذا الحاجم مستحل أو ما رأيكم هذا القول وما هو موقف الشيخ بمسألة حاكمية وتكفير الحكام حفظكم الله وسدده من أقول باطل والشيخ الدين باسر رحمة الله عليه كلامه موجود ويعني موجود بين أجل الناس وهو مضبوع وكان رحمة الله عليه يعني يقول إن وكذلك غيره يقول إن الحكام يعني الذي يكون مستحلاً الحكم بفير ما أنزل الله أو يتهم الشريعة بالقصور أو يتهم أحكامها بأنها قاسية وأنها لا تناسب العصر أو أن الشريعة إنها هي لأوقات يعني معينة ولزمن معين ولزمن أول وبعد ذلك لا تصبح هذا كفر وردة عن الإسلام وأما من يقول إن الشريعة هي التي, هي التي يرجع إليها وهي الأصل وهي الحق وأن النفس بسلو يعني في تحكيم قوانين وضعية وهم يرون أنهم مذنبون وليسوا مستحلين فهؤلاء كفر دون حاله الذي جاء عن سماحة الشيخ وعن غيرهم المشايح وهم موجود في رسالة مطبوعة فيها كلام الشيخ الدين بن باس وكلام الشيخ محمد بن صاحب عديمين وكلام الشيخ ناصر الدين الألباني آآ صحم الله الشيخ الباز وحفظ الله الجميع ووفق الجميع لكل ما فيه خير هل كان سماحة الشيخ دروس في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي نعم لما كان سماحة الشيخ محفظ الله موجودا في المدينة كان يدرس في مسجد النبوي ويهدروس في مسجد النبوي يعني في بعض الأوقات وفي الكرسي الذي يكون متوسطا بين لا لا لا المكان المكشوف يعني في مقدمة البشر النبوه والمؤاخرته يعني الكرسي الذي عليه الشيخ عطية كان ينرس عليه الشيخ رب باز الله عليه لما كانت في الجامعة يعني في بعض الأوقات وفي الجامعة الإسلامية يعني آآ آآ كثيرا ما كان يلقي الكلمات بعد الصلاة يعني في بسجد الجامعة يعني مذكرا وواعظا وموجها ومرشدا ودالا عن خير ومنبها الطلاب على ما يعود عليهم النفر والفائدة الحميدة رحمة الله عليه هل صحيح أن سماحة الشيغين فات رحمه الله كان يشتم القرآن كل ثلاثة وأربع ريال يقال أيضا أن سماحته كان إذا دخل في الفصل للتدريس لم يبدأ في الزرك حتى يصلي ركعتين لا ليش هذا ايش كان كان ابن يعني كان يصلي في الفصل ما كان يصلي في الفصل فاما كونه يصلي قبل ذلك ما اعرف ما علمه ولا ولا اظن ذلك يكون صحيح يعني ان يعني الشيخ عبد الله عليه هو من المتبعين الاثر والحريصين على اتباع السنن وثن الشارع الى اياتي له يعني اني الدروس لو يصلي ركعتين اشياء اذا كان عندي خرووش متعدده وبين درجتين خمس دقائق يعني الفجحه تروح يصلي ركعتين رجاء ما اعلم هذا عنه السائل يقول هل هناك رسائل عديه انلفت في الشيخ تجمع وامانه وترجمته اكرر او بلغني وانا ما رايت ان هناك بعض الرسائل الصغيره يعني اللي متجمعه مع الفرق يعني اعمال الشيخ يعني هناك ذكر له امال هذه من مؤلفات الشيخ الحداد وثاني كذا هذا الايجاز لمؤلفات الحداد وكذا ويقال انهم ولكنني ما رايتها ولا علمت بها إلا يعني منذ يومين سائل يقول ما تقول فضيلتكم ما يقول فضيلتكم في قول من يقول في مثل هذه المناسبه التحف قلان بالرفيق الاعلى وكذا قولهم اختاره الله إلى جواره ونحوها من العبارات التي قد يفهم منها القطع لمعين بالجنة وجذاكم الله خيرا الذي ينبغي أن يقال أه أه توفي أفلان وأما أن يقال المغفور له أو انتقل الى رحمة الله وما إلى ذلك هذه العبارات التي ما ينبغي لأن فيها يعني لأنها إخبار والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل وإنما ينبغي أن يكون ذلك بالدعاء لأن يقال الله أو يقال غفر الله له لا يقال مغفور له ولا يقال المرحوم وإنما يقال رحمه الله وغفر الله له هذا هو الذي ينضح وأنا كنت قد وقعت يعني في هذا الخطأ عندما كتبت عن الشيخ محمد بن رهيم أو علم الكبير الله الجميع وقلت انتقل إلى رحمة الله ويعني تمين اللي يثيمة بعد أن هذا خلاف الثواب وأن الثواب يقال رحمه الله أو غفر الله له وما إلى ذلك مما هو دعاء ما شكم الانتقاط من بلد إلى بلد للصلاة على المتوفى هنا فقد أنكر علينا بعض الخوة سهابنا إلى محكة للصلاة على سماح والله ما في هذا لأن الذهاب للتعزية أو الذهاب يعني لشهود الجنازة أو الذهاب يعني للزيارة للزيارة السفرين أو ما إلى ذلك ثالثة بهذا ما أعلموا يعني شيء يمنع من هذا جزاكم الله خير وأحسن إليكم وفي الختام نستاذ خبيرتكم في مشاركة من أحد أصحاب الفضيلة وهي قصيدة في رساء الشيخ لفضيلة الشيخ دكتور محمد الزربان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه لأجمعين وبعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي قضيلة الشيخ عبد المحسن خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة على صاحب السماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باد رحمه الله تعالى والحق أن هذا الشيخ لا يوحي حقه إلا ربه تبارك وتعالى الذي نسأله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يجزيه عما قدم للمسلمين خيرا ولقد كان الحزن بفراقه عظيما عظيم الحزن كم أدركت مني وأسكبت الدموع بلا تأني وزلزلت النفوس بهول خطب فإني يا قلوب الناس إني وفطرت القلوب وقبل كانت كقلب مستقر مضمئني بموت الشيخ عما الناس حزن بكوه جميعهم من كل سني فيا عيني فيا عيني حبتي فقد شيخ وجودي بالدموع ولا تظني إمام جاءت الدنيا إليه فقال لها إليك إليك عني وفي آي الكتاب له دليل وهدي نبيه الروض الأغني وعاش مجاهدا حتى أتته منيته ولم يبخل بمني ظننت فراقه سيكون هولا فجاء فراقه قد فاق ظني فيا هول الوداع فيا هول الوداع وقد أحاطت به تلك الألوف فخلت أني أرى ركب الحجيج وقد أفاظوا تحف به السكينة والتأني وقد رفعوا الأكف دعاء صدق إلى من قال للعبد اسألني عزاء للتعاة بكل أرض عزاء للعلوم بكل فن عزاء في جامعتي فسيري على منهاجه وهدي وسني عزاء للآرامل واليتامى عزاء للشباب وللمسنين عزاء للطعيف ومن ألمت به بلوى فقال له أعني عزاء أومتي أوصيك صبرا فربي سوف يخلف فطمئني ومهما قل لا أوفيه لكن على ما قاله غيري أثني ولا يوفيه إلا الله حقا يحقق ما رجونا والتمني وبالأقدار آمنا وهذا قضاء الله يا نفس استكني دعوتك يا إلهي أنت ربي ورب الخلق من إنس وجني دعوتك خالقي فأجد دعائي وحفق مطلبي لا تحرمني لنلق الشيخ في جنات عجل فأسرمني بذاك ولا تهني وبارك في خليفته وسدد خطاه فأنت ذو فضل ومني فيا من يغمز العلماء فيا من يغمز العلماء صحقا وبعثا لشت منك ولست مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليك وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتغمد سماحة الوالد برحمته ويسكنه فتيح جناته وأن يحفظ لنا علماءنا ويمتعنا بحياتهم إنه سمع مجيد وصلى الله وسلم على نفيرا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين